دق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أُشْرِكُ بِهِ أحدا قل إني لا أَمْلِكُ لكم ضرا ولا رشدا قل إني لَيْسَ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَغَ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ وَمَن يُعَصِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا